عن اللي صفح نصفح ولو كانه غالي ولك والكباري يبشش صاحبه بالنبل العالي عن اللي صفح نصفح ولو كانه غالي ولك والكباري يبشش صاحبه بالنبل العالي عن اللي صفح نصفح ولو كانه غالي والكباري يبشش صاحبه بالنبل العالي عن اللي نصفح ولو كانه غالي والكباري يبشش صاحبه بالنبل العالي على اللي مضاب الوقت الأول وما بجا فلا خراب ياللي ما لا ولا تالي وانا في سنين ما بقل رسومها وحيد فريد كن ما قيلي أبرى ولا شفت جفوى من رفقي لقيتني جزو من على جفوه في كل لحوالي ولا بين اسراره وعره يعورني أخله في فاله ونروح في فالي عن اللي صفح نصفح ولو كانه غالي ولك بغيبش صاحبه بالنبل علي عن اللي صفح نصفح ولو كانه غالي ولك بغيبش صاحبه بالنبل علي ولا سراري لمن لا يسرني ولو شلت حمل باهض صبر يشوالي ولن بجازي راعي الطيب بالرداء وانا خبر مدرك تيذكر من أفعالي أجزه بالحسناء على الطيب والنقاء وشيح ثنى مجده على رسالك ذالي ولو حسني تالي زماني وضامني مقدم كرامته تكفي عن التالي عن اللي صفح نصبح ولو كانه غالي ولك غيب صاحبه بالنبل علي عن اللي صفح نصبح ولو كانه غالي ولك غيب شصاحبه بالنبل علي ولا اطلب ثنا المعرو فمن من غير صاحبه اجوس بعقلي واستدل به فلولا الدلائل ما اهتدى ساري الدجى ولولا المعارفه ما ادرك الجود رجالي ولا مهدي ينشوري لمن لا استشارني هو مثل صوت القايل له بالخلل الخالي ومن لدرك الجدا على وقت شبته أرى لها فيت لي العمر ما نالك عن اللي صفح نصبح ولو كانه غالي وليقبال يبشر صاحبه بالنبل عالي عن اللي صفح نصبح ولو كانه غالي وليقبال يبشر صاحبه بالنبل عالي وهذا صدر والقلب الفعل مقتر ولي مثارها جديدات واسمالي وقلته هو أنا عيني من الهم والعنى تهل العباير في دجل الهمالي وهذا وصل ما زه هي الكال على سيد الكونين والصحبة والآل عن اللي صفح نصفح ولو كانه غالي والكبار يبش صاحبه بالنبل علي عن اللي صفح نصفح ولو كانه غالي والكبار يبش صاحبه بالنبل علي